What's that? الغراصون الذين هم في غمرة ساقون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به إن المتقين إن نيق <تصفيق> التقين في جنات السماء لهم يستغفرون وفي أموالهم حقل السائل والمحروق وفي الأرض آيات للمبطلين وفي آموسكم فلا تقصرون وبالسماء فقالوا سلاما قال سلام ضوء مكرون فراض إلى أهله فجاء بعجل سبيل فقربه إليهم قال فلا تأكلون فأوجس بيهم خيفا قالوا لا تخف وبشروا بغناء عليم فأقبلت امرأته في صموة فَسَكَتَ وَجْهَنَا فَسَكَتَ وَجْهَنَا وَقَالَتْ عَتُوسُ النَّقِيرِ قَالُوا تَلَمِذَتْ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا فَطَركُمْ أَيُّهَ الْمُكْسَنُ سنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالربيب وفي زبود إذ قيل والسماء بليناها بأيد وإنا لم وسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء